أحمد الله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا أن يهدي الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله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 مصير أرق عيون الصالحين ومنقلب اوجف قلوب المتقين ونهايه اضمنت نهار العابدين و اطالت وقيها قيام المتالهين وخاتمه ادامت الحزن في محيا المتأوهين تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا انها النار ايها المسلمون النار خلق عظيم من خلق الله هي الدار التي أعدها للكافرين هي مأوى الظالمين وسجن الكافرين وعقوبة العصاة المخالفين هي الخزي الأكبر Yeah. في جهنم منوما مدحورا خوف بالنار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته فأنذرهم النار وقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار, أنذرتكم النار, أنذرتكم النار أفبعد يقول الحسن البصري رحمه الله والله ما صدق عبد النار الا ضاقت عليه الارض بما رحبت وان المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى, حتى يتجهم إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين ده. وبودها الناس والحجاره لا تنطفئ نارها مع تطاول الزمان ولا يخبو لهيبها مع مر الايام كلما خبت سيدناهم سعيرا وهم مع ذلك مقيدون إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في إعلاقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وفوق ذلك يقربون ويهانون ولهم قامع من حديد كلما وذوقوا عذاب الحريق يلبسون من فالضريع هو شوك واي شوك يا عباد الله شوك من نار ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في الغموم كغلي الحميم والزقوم شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين اما شرابهم فالغسلين والغساق وهو عصارة اهل النار من دبهم وقيحهم وصديدهم وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم وفي الآية الأخرى ويسقى مما من صديد يتجرعه ولا يكاد وي. ¿Quién yeah. ان من كمال عدل الله عز وجل الا يساوي بين المطيع والعاصي وبين المصلح والمفسد افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وان الله عز وجل وصف لنا عقابه فليس من فالكفر والنفاق سبب الخلود في النار وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسفهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم من عارض عمر الله وشرعه فليسمع قول ربه جل وعلا من عارب وشرعه فليسمع قول ربه جل وعلا ألم يعلمون أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ويل ثم ويل لتالي الصلاة حين يسأل ما سبككم في سقر لم نكن من المصدين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين أكل الربا أكل أموال اليتامى ظلما موجب لدخول النار إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيسمون سعيرا وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني واحدا منهما ادخلته النار وفي القران العظيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما واكل اموال الناس بالباطل والانتحار مقرونان في ايه واحده قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسقيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا اليمين الكاذبة الذي يحلف على الكذب تغمس صاحبها في النار لذا سميت يمينا غموسا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة الدخل المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكفر أما المراؤون فهم أول من تسعر به النار يوم القيامة كما جاء في الصحيحين وقل للذين يطلقون أنسنتهم وأقلامهم بلا وزن ولا حساب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكبق الناس في النار على فلسلتهم. النار موعود بها مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر والنمام ومن أخذ مال اخيه بيمين فاجر فليتبوأ مقعده من النار فاللهم أجرنا من النار عذابها أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب انه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وأشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين اما بعد فيا ايها المسلمون لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم صوراً من عذاب أهل النار كما في حديث سمرة بن جند رضي الله عنه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مضطجعا وآخر قائماً يهوي بسخرة على رأسه فيذنب رأسه ويتدهده الحجر ثم يصح رأسه فيثلغه بالحجر مرة أخرى قال في الحديث هو الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن كلام الله حق فمن زحزح عن النار وأنخل الجنة فقد فاز فالإيمان والعمل الصالح هو والله طريق الفوز والفلاح ووعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا فلم يلج النار لن يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضبع وعينان لن تمسه النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله والتقوى منزلة عظيمة ولمن خاف مقام ربه الدعاء والاستغفار الدعاء والاستعادة بالله انجره مني اخرجه واحمل هو ماجه باسناد صحيح ومن الاعمال التي تنجي صاحبها ذلك أيضا حسن تربية البنات والإحسان إليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفر نقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه من جهنم سبعين عاما إلى غير ذلك من الأعمال فعلينا عباد الله أن نسعى بجد للنجاة فوز بالجنة، وألا تتكن على أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا مرحون، وأننا مرحون على كل الأحوال، فأقر الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبهم إليه، لا يغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس اليه ابنته فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة انقذي نفسك من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني